قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء الله عليكم المجلة سرمدت إلى يوم القيامة من أفلا تسمعون أفلا تسمعون